أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْطَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَةً الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات خيره و وأخفى الله لا إله إلا هو له وَهَلْ أَكَاكَ حَدِيثُ مُسًى إِنْ رَأَى او اجد على النار هدا فلم إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعَنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ صدق الله